من سراقة إلى أبي معبد تحول سراقة إلى أسير دون حبال أدرك أن الذي أمامه أصدق خلق الله وأسمحهم فهو لم يقتله لم يأخذ ماله ولا فرسه ولا سلاحه بل لم يتركه ليحرقه العطش وتشويه الشمس ولا لتنهشه ذئاب الصحراء مع أنه قاطع طريق مهدور الدم تركه صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه بنفسه فتأثر سراقة من تعامله صلى الله عليه وسلم فعرض كل ماله هدية، وقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبل وغنم بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من الحب. فغرسه في قلب سراقة قال لا حاجة لنا في إبلك وغنمك كلمات قتلت سراقة ما هذا السمو ما هذا العفاف رجل مطارد أعزل تأتيه الدنيا راغمة فيرفضها ويعفو عمن يريد قتله دون مقابل وأنا الغني ألهث في الصحاري لأقتله من أجل إبل لا حاجة لي بها هناك شيء أرقى من المال ومن الجاه يحمله محمد ثم ما هذه المعجزة التي أمامي؟ خاطب سراقة نفسه وقال وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمره صلى الله عليه وسلم لذا أحب أن يكون من رعاياه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن فهيرة فأخرج عامر رقعة من الجلد وكتب كتابا أملاه عليه نبيه وقبل الفراق حاول سراقة تقديم خدمة لأحبابه الجدد فقالوا له أخف عنا ثم ودعوه، وأردفوا قلبه معهم ومضوا، تركوه بعد أن غيروه، كان في الصباح متعطشاً للدماء، فبات في المساء حاقناً لها، صار يجوب دروب الساحل، فيمر به صائد الجوائز وقطاع الطرق فيسألونه هرآ محمداً وصحب محمد فجعل لا يلقى أحداً إلا رده ويقول كفيتكم ما هنا تمايلت المطايا بالمهاجرين أياما حتى مروا بخباء أعرابي يقال له أبو معبد كان الجوع قد نال منهم فسألوه لبنا فقال والله ما بقي لنا لبن فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شات لا لبن فيها وقال فما تلك الشات فأتى الرجل بها فدعى صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها فإذا المعجزة تتسع لها أحداق أبي معبد وهو يرى اللبن يملأ القدح فأيقن أنه أمام من ملأ الدنيا وأشغل الناس فقال أنت الذي تزعم قريش أنك صاب قال صلى الله عليه وسلم إنهم ليقولون ذلك قال أشهد أن ما جئت به حق ثم قال أتبعك عندها طلب صلى الله عليه وسلم منه ما يطلبه من كل غريب يسلم ولا يستطيع حمايته فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تسمع أن قد ظهرنا